Welcome, welcome, welcome, welcome. No, no, no. فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَدْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ فجاءته إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اَسْتِحْيَاكَ <تصفيق> فَجَاءَتْمُ إِحْدَاهُمَا فَانْشِينَ فَجَاءَتْمُ You're فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا أثنى جوتا من القوم القمر والقمر، الله الله بِسْتَ جِر إِنَّ فَنَّ قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على فان اثمت عشرا فمن عندك وما أُرِيدُ أَنْ اشق لن اشفق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني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 hayka is dan اذ لم من وما أريد أن أشق اثمنت وشرا فمن عندك وما اريد ان اشقى عليك ستجدني أَنِّي قَضَيْتُ فَلا عُدْ وَاللَّهُ على مَا نقول